وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَابَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَن ذل الذين ضاهروكم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب ففريقا تقتلون وتاسرون فريقا أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لم تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا ஐயூக قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُمْ وَنَتْرِضَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَ تَمِينُ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَضَعْفٌ لَهَا الْعَذَابُ ضَعْفًا فِينِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا